في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالثون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضار رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْتَسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنفوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا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 لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه فانما حسابه عند ربه إِنَّهُ لَا يُخْلِفُ الْكَافِرُونَ وَقُلِ الرَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ